بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت تحلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان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 ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقبة وما أدرك من العقبة فك رقبة أو إطعام يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مثربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة